القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما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 Inna ma tuzir man yang telah mengingat dan menghafal rahmah Nabi Alaihi Wasallam, fakashiru bimaufiratu wa ajrin kareem. Inna nahnun وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ قَرْيَةٍ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا وهو ما فعززنا بثالث فقالوا, فقالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمثنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مرحبا Musrifun. Wajahah min akhfu al Madinah raja liy. Saya. Kau. Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة أي يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال كرام <تصفيق> وما Ya حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات Jarnah dihnya dari al-guyon, liakulu min semerhi, wa ma amilathu aidihim, afalayakul. Subhanal-Ladhi khalqul azwaj kullha min ma tumbatul al فِيهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا Zalikat Qadirul Azizillalim, wal Qamar Qaddarnahum nazar hatta'adak al Gujun al Qadim, lal Shamsu ya bairlaan, tudrik al Qamar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 لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إنه تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْضِيعًا وَلَا إلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْعَذْبِ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 لا منفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهم هم وأزواجهم لهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاد اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم اعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَفَلَوْنَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على كانتهم فما استطاعوا مضيا فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ القول على الكافرين Dan telah mereka memilih orang-orang yang tidak beriman, dan mereka memilih orang-orang yang tidak beriman, اِذَا هُوَ فَصِيْمٌ بِن وَمَرَّ بَلَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ Shajal Al-Azhar Naran, faizaan tum minhu tuqidun, awalaisal Lilli khalqa al-Samawat wal-Ard biqadirin alai, yahulqa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 إليه ترجعون